Thank ever be Nietkał, uch, na głosie czwórnym, wypełnionym radością. Wszystko dla tego, jaką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 ويصلي بعدها اربعا He said, I'm going to be a little of a Thank <laughs> you. أنا وجد ان قد وجد ان قد half of the other one خلاء خير ما شويا، هذا مشه، هذا، وهذا كلهم بيدي بخيام، هذا هذا من البدج أحرار مشي، مش مفصول. يعني خير من الموت، هذا مشه، من كل ما يبغى، ale to w tym miejscu. w وصلوت كيان يا ان مش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 ale mimo się słucham na telefonie na e não há dúvida a والله يا مدير انا عندي سؤال عن مشروع المانع بتاع الاصفر مش منين ده عشان انا رايح عشان اقدم على حاجه اللي هو اللي هو عشان انا عايز اسال عن مشروع المانع بتاع الاصفر عايز اعرف ايه هو بالضبط من الحمام ان هو ده اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي يا محمد بن قاسم بن عبد الله لا حتى حتى حتى في السفينة التحنيم المتبع حتى خالد تحب في Ale nie Ale I'm actually going Ale nie widzę, jak się da. Wielu z nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie Nie Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie Nie ma. Nie ma. Nie لا إلا إلا من ما يلزم التسابق بها الا إذا حدب الصمت يعني ما هي من دون الصمت والأيام المتتابعة ما ما يلزم التسابق إلا إذا أذن المشتري لا إلا ولهذا هذا الفرق بينه وبين من المجرم فلعدم المجرم في عدم وقاله مواجه بيننا وخيان المتبين ليس بواجه أسهل بيننا ليس بواجه بواجه أباداد التبكير كده وبقى عدن الواجهة الله نحن شاء الله عادو نحن نشاء السيحة عادن كنسي وفكار وخيان عندنا بقى مواجهة أباداد ويقرق القيام بلئي لأدرن بقى ما كل كان من عشر ساعات من خشبة جنب من دون من دون من دون من دون يوم Ale musimy będzie